فما بال قلوبنا يا عباد الله فما بال قلوبنا يا عباد الله ما هذه الفتور عند ثلوة كلام الله ما هذه الأقفال التي على القلوب مواعب تتلى وعبر تتمع وسور تطع ولكنها تدخل من اليوم وتخرج مع المساء من منا فكى عند قراءة الحافظة ومن التجف حين سمع الجزلة ومن تاب يوم انقرأ القيامة ما هذا الرائم الذي على القلوب افقدت قلوبنا من حجر افقدت قلوبنا من حجر اما انه لغزل هذا السؤال على جبل لخشع وتفتع من خشية الله ولا شمطة القلوب فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافر عما تعملون أعلم الله وإياكم من القسوة والغافلة